يا اخوتي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا سويا يا اخوتي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا سويا سويا سويا هيا نمضي سوياً يا إخوتي هيا نمضي سويا بسعي حثيث لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النماء بسعي حثيث لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النماء نلبي نلبي بهذا المدى سلام سلام على الأوفياء يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سوياً يا إخوتي هيا نمضي سوياً يا إخوتي هيا نمضي, سوياً يا إخوتي هيا نمضي سوياً بين الجميع الدين وحب وخير Birbirinle bir bağ kuruyoruz. Birbirimizle bir bağ kuruyoruz. Birbirimizle bir bağ kuruyoruz. Birbirimizle bir bağ سويان يا إخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي علاج شان لنا نريد البناء نريد البناء الى جوب نريد البناء نريد البناء ونسلك سبل Kafiye fudouman, li koli ganan. Ya iftiheti, heyyan, muzi سأل مجديع نحوال بنا والعمل لا اوير ونبغي سبيل الهناء نحافظ دوما متسيبنا يزيد التخلف رمز الكسالى نجديع نحوال بنا وادي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا بحب الصغار وبدل الكبار نطوي وندعو الى الازدهار بحب الصغار وبدل الكبار يطوّرون ندعو إلى الإذناء يقدم دوما لكل الشباب خطابات توسّف نعمة الخطاب خطاب توسّف نعمة الخطاب يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سوياً يا إخوتي هيا نمضي سوياً يا إخوتي هيا نمضي سويا يا قوتي هيا نمضي سويا